يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدَ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ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 انما يبلوكم الله به وليبينا ان لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء وَلَ تُسأَلون نَّكُ تُم